انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا تليت عليهم زادتهم وعلى ربهم يتوكلون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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويريد أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ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 ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَّ الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وَأَنَّ للكافرين عذاب النار يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تَخَافُونَ تخافون يَتَخَطَّفَكُمُ يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ من شيئا لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قليلا ولو أَرَاكَهُمْ كثيرا لفشلتم وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ بذات إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جار لكم فلما ترأت الفئتان نكص على عقيبه وقال, وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر والدواء عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 126. فإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تخوفن من قوم خِيَانَةً فانبذ إليهم على سواء إِنَّ الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إِنَّهُمْ لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ لا تظلمون وَجْهِ جنحوا للسلم تُنْفِقُوا لها وتوكل على إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله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 مئه يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئه صابره يغلب مئتين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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غننتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الذين آمَنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَمْوالِهِم وَأَنفُسِهِم فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين بِأَمْوالِهِم وَأَنفُسِهِم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذينَ آووا وَنَصَروا أُولَئكَ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ في فِي الدِّينِ النصر النَّصْرُ إِلَّا قوم قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ والله وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا